وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتنوا اليتاما حتى إذا بنوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم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 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا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 حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا عنهما إن الله كان توابا رحيما إن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 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلت بهم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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن النص ما على المحصنات فعليهن النص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنه منكم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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما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 إن الله كان بكل شيء عليما، ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوه النصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا،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 وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون لا سبب أخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاب مهين والذين يفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وياتي من لدن هو اجرا عظيما فكيف اذا جئنا منكم لامته بشهيد وجئنا بك عليها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 ولا ذنبٌ إلا عابر سبيلٍ حتى تتسلوا وإن كنتم مرضًا أو على سفرٍ أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم ترئن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل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 نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبد وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغاً وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله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 Zalik al-Fadl min Allah wa kafah Billahi ali ma Ya ayu al-Ladin amanu kuzu hidzakum faffiru sabat awinfiru jami'a wa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 وَجَعَلَ لَنَا مِنَ الْأَذْكِ كَوَلِيًّا وَجَعَلَ لَنَا مِنَ الْأَذْكِ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سبيل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 Aflah tidak diberi Al Quran, walau kan غير الله, l wajdu fihi اختلاف كثيرة. جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذع به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 إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلا يوم القيامة، لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا فمالكم في منافقين فئتين والله أركسبه بما كسبه أتريدون أن تهدم من أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلا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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثال أو جاءكم حصرت صدورهم أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله نسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلواكم وينقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا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 فجزاءه جهنم خالدة فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربت في سبيل الله فتبينوا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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء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 Wanuslihi jannah mausaat nasira. Inna Allah la yafir ayyu shrak bhihi wa yafir ma doun dzalik limay yasha. Wamay yshrak bilaahi, fadzul zul zulala Iya doa n min dunihi illa inasoh, Iya doa n illa syaitan merida, La'annahu وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللهم ولا أمنّنهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأعناق ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله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 والتبع من لة إبراهيم حنيف واتخذ الله إبراهيم خليلا وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل لله يفتئكم فيهن وما يطلع عليكم وما يُتلا عليكم في الكتاب في يتام النساء إلا تلا تؤتونهن ما كُتِبَ لهم وترغبون تكحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوم وأن تقوموا لليتامى بالقسط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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُغْمِلْ لَهُ كُلَّ مِنْ سَاعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وكان الله سميع بصيرا يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أوفسكم ولو على أوفسكم والوالدين أو والأقربين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 فَقَد ضَلَّ ضَلالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا تبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 ثم أتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا بينا ورفعنا فن قوم الطور بمتاقيهم وقلنا له مدخل الباب سجدا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 بلطّع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة وقولهم إن قتل المسيح ابن مريم وقولهم إن قتل المسيح ابن مريم رسول الله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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَ النَّبِيِّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَبْنَا عَلَيْهِمْ طِيَبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدْهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرَةٌ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 فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم, ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ سيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَن تَضِلُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شيء عليم